إ ن ك م لفي قوم مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهون يسالون اين ا يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 فورب السماء, فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون هل اتاك حديث طيف ابراهيم المكرمين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 موسوعه النابلسي ك ل م ر ف ن ف أ ل ل ع ل ا م ن ك الاسلاميه ن ف ي ؤ م ن ن وجدنا فما ف ي اسماء غير بيت من م ا ل ل ي ن ن و ت ر ك ف ي الله آية ذ ي ي ن الحسنى ف و ن ا ع ذ ا ا ب ل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 م ا تذر من شيء أتت ع ل ي ه إ ل النابلسي ج ع ل ل ه م م ت ت ع و ا حتى حين ف ت و ا عن أ م ر ربهم فأخذتهم ا ل ص ا ئ ق ة وهم ينظرون فما ا س ت ط ا ع و ا م ن ق ي ا م ه إ ن ه م ك ا ن و ا قوما ا ف س ق ي ن و ا ل س م ا ء ب ن ي ن ا ه ا ب أ ي د ي وإنا ل م و ل ع و ن و ا ل أ ر ر ض ف ش ن ا ه ا فنعم ا ل م ا ه د و ن و م ن كل ش ي ء خ ل ق ن ا زوجين ل ع ل ك م ت ذ ك ر و ن ف ا س ت غ ف ر و ا إ ل ى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إ ل ه ا الاخر اني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل ما من من مجنون ساحر أتى أو به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 الله ه و الرزاق ذ و القوة النابلسي م ت ي ف ل ل ذ ن و ب ب أ ص ح ا ه م ف ل ا ي س ت ج ل و ن فويل للذين ك ر ا م ي و ه